أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدينا أقاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال وإنزال إني أراكم بخير وإني أقاب عليكم عذاب يوم محيط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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا لا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنا لنرى كثيرا ضعيفا ولولا رفتك لرجمناك وما أنس علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله وراءكم غبريا. إن رَبِّي ما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يَأْتِي عذاب يخزي ومن هو كابب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء آمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة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 فأما الذين شقوا بالنار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال ما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفيه اليدين مما يعبد ما إلا كما يعبد آباء من وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختل فكيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك إن منه مريب وإن كلا لما للوفي أنهم رب فأعمالهم إنه بما يعملون قبير فاستخمت ما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وعطي الصلاة طرفين آل وزلفا من الليل إن الحزنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يطيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولوك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 ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنه والناس أجمعين وكل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نذبك به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوتل عليه وما ربك بغافل تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قرآن عربيا لعنكم تعقنون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغاطلين إذ قال يوسف الابن يا أبت إني رأيت أحد عشر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رعياك على إخوتك فيفيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويجم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائن إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب وَنَحْنُ أبينا منا ونحن عصبة مُبِينٍ أبانا لفي ظلال مبين وقتلوا يوسف وأطرحوا أرضا يخل لكم وجوابيكم وسكونوا من قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنوا على يوسف وإنا له لناصفون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزن أن تذهبوا به وقاب أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخافرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوتف عند متاعنا فأتى له الزب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قمسه كذب. قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت تيارة فأرسلوا واردهم فأبناتا وهو قال يا بسرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أتره مسواه أتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وفذلك متلنا ليوتف في الأرض ولنعلمه من تأويل أحاق والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغا شده آتيناه حكمه علما كذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيثلك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا اروع برهان ربه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 أهلها. إن كان قميصه قد من زبر فسببت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من وهو من الصادحين فلما رأى قمصه قد من زبر قال إنه من إن كنتم عظيم يوسف أعرف عن هذا واستغفر من بكي إنك كنتم من الخاطئين. وقال نسوا في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لن راها في غلال مبين. فلما سمعت بمثلهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متفأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وضطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 فاستجاب له ربه فطرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسكننه حتى حين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 لَكُم فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً أَنْتُمْ مَا أنزل اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ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 وقال للذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربك فأنثام الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن ثق سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو في رؤياي إن كنتم يا تعبرون. قالوا أضغط أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما واتكر بعد أمة إن أنا أنبعكم بتأويله فأرسلون ينشب أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات زمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خطر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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وعاد الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتولي به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة الذي قطعن أنبيهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبتن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حسن مَا ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحف الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائم وما أبرئ نفسي إِنَّ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إِنَّ ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أي تخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا منه ففي الأرض يتفوع منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة غير من الذين آمنوا وكانوا يتقون